أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذغوى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدئن لواقع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 يومهم على النار Zukum ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين فِي جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم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 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ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 قال سلام قوم هم كرون Semi إلى أهله فجاء بعجل سميم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف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 فِيه مُوسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ ساحرٌ أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم وهو مُلِيم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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ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 من الرزق وما أريد أي طعم إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون